سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَهُ أَبَلَى لَكَ الْحَمْدُ اللهم لك الحمد بكل نعمةٍ أنعمتَ بها علينا في قديمٍ أو حديث أو خاصَّةٍ أو عامَّةٍ أو سرٍّ أو علانيَّة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 شكرًا كثيرًا، اللهم أنت أحق من عبده وأحق من ذكر وأرعف من ملك وأنصر من يبتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى، أنت الأحد لا شريك لك وأنت الواحد لا لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر كل شيء هالك إلا وجهك أقرب حفيق وأدنى شهيد حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الأجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والخلق خلقك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 وإن نتهي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا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 اللهم اعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوان المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا, من النار اللهم اعتق رقابنا من النار أزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وذوي رحمنا ومن أوصانا ومن أوصينا بالدعاء ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحبناه فيك اللهم اعترق أبنا جميعا من النار اللهم في هذه الليلة الشريفة اللهم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا البلد الحرام والمسجد الحرام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 اللهم انا ندعوك فاجبنا واعطنا اللهم انا ندعوك فاجبنا واعطنا ونستغفرك فاغفر لنا ونتوب اليك فتب علينا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 والدرجات العلا من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة.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 الصالحون اللهم إنا نسألك عيشا قرا ورزقا درا وعملا برا اللهم إنا نسألك عيشة نقيه وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك إيمانا نقتدي به ونورا نهتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم اجعلنا أغني خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنا لا يضينا وصحة لا تلهينا وأغن اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا وجع الآخر كلامنا من الدنيا شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان الله الله ما توفنا وأنت عنا غير غضبان وَالْحِقْنَ بِالصَّالِحِينَ وَاجْمَعْنَا مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَهِيقًا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك نذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أكرمنا بجوار المصطفى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بشفاعته والسلام عليه. وأورِدنا حوضا واسقنا بيده الشريفة شربةً لا نضمأ بعدها أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذِل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح إمَّتَنا و... ولا تأمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا.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 اللهم نصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين المحتلين إلهنا عز جارك وجل ثنائك وتقدس أسمائك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم أكرمنا بالصلاة فيه اللهم أكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة يا ذا الجلال والإكرام اللهم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 نعود بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمور الدنيا والآخرة أي حل بنا سخطك أو ينزل علينا غضبك لك العتبة حتى تربى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كل إخواننا المتطهرين في دينهم في كل مكان. اللهم كل إخواننا في العراق اللهم أحق اللهم جعلهم على كتابك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبين وهيئ لهم من يحكمهم بالكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة يا رب العالمين إلهنا هؤلاء إعبادك هؤلاء إعبادك نصب وجوههم إليك ورفعوا كف الضراعت إليك في هذه الليلة المباركة اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقابل ممرور يا عزيز ويا غفور يا ذا الجلال والإكرام إلى هنا نسألك مسألة المساكين تعلم مكاننا. تعلم حالنا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء البؤساء إليك المفتقرون إليك يا هذا الجلال والإكرام نسألك مسألة المساكين نسألك مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم نظرت لك عيون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 أنا. اللهم ارحمهم ووالدينا وجميع المسلمين اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرن ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقَّ الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقُلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود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 فسوء فرد كيده عليه ندرء بك اللهم في نحورهم ونعول بك اللهم من شرورهم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أرزقهم الوسطية والاعتدال يا ذا العرمة والعزة والجلال اللهم احفظهم من الإفراط والتفريط يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصل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 عليك أنت كما أذنيت على نفسك وصلّي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلّي عليهما تعاقب الليل والنهار وصلّي عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر